وَيَوْمَ يَحْصُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَتَأْتُونَ هَؤُلَاءِ يَكُنُّوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دونهم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ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 وَإِذَا تُتَّلَعَ عليهم آياتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ قَالُوا مَا صدقكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترق وقال الذين كفوا للحسن لما جاءهم إن هذا إلا سحر دَيْنَا هُمْ مِنْ قُطْبٍ وَمَا أَوْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قبلهم وَمَا بَلَغُوا مِن عَشَارِ مَا آتيناهم فكذبوا 114. فكيف كان نكير 115. قل إنما أعظكم بواحدة 116. أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا 117. ما بصاحبكم من جنة إنه وإلا نذير لكم